ولا يحبك اللح لايك لو قد جايز لي ماضيك وجلم حقد دروب اللي على دربك توديني ولا يخلي اللي مايزك بدال عرب باريك وصب في لك حسن علي الشوق طاويني عسى الله لا يبارك فعظمك كان عظم طريك ولا طري راق كل ما يطري سريني الله لا دارت مغليك سببها يومك تشاهد قهر وانت تحاكيني بكيت ودامعت عينك حاد دارت وزقات ثار خديك وحزنك فاض من عين تبدل قاسوتي ليني دعيتك يا سمي تقول لي لبيك ونشد ويشبالك تقول ابيك ولا تخليني ولفي لا تلوم الشوق لرماد وهو يرثيك بعد ما حالوا واخوانك وبوهم بينك وبيني وانا صدرا الكتوم في غيبتك نطريك تمنى وشوفتك وانا ما اظن الشوف يكفيني تمنت عيني ابن ميلو اني في محل اخيك عشان الياظمه تلك ترتوي من شوفتك عيني تمنى صدري يا المزحوم لو اني في محل بك عشان اضم صدرك فوق صدري يا مشقيني تسلوا بعد عنك يا مشقي محبك فيك وانا من ضيقتي حتى التماني ما تسليني ولا ادري وش ورا وقالت يا عبي دغلك تبادرنا الغلا ولا كذا ودك تعنيني